الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين الف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بدايه سوره البقره هذه الايه رفيعه الشان الداله على انها منزله من عند الله هي ايه قران موضح للتوحيد والشرائع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 إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون إنا نحن نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَمَا نُشِيءُ أَن تَنفَعُ بِهِ النَّاسُ وَالدَّوَابَّ إِلَّا نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى إِيجَادِهِ وَنَفْعِ النَّاسِ بِهِ وَمَا نُجِدُ مَا نُجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِمِقْدَارٍ مَّحْدُودٍ تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُنَا وَمَشِيئَتُنَا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 ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وأبارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون. وإنا نحن نحيي الموتى بخلقه من العدم وببعتهم بعد الموت ونميت الأحياء إذا استوفوا آجا ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها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 وَإِنَّ ربك أَيُّهَا الرَّسُولُ هو يحشرهم جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُجَزِّيَ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيئَ بِإِسَاءَتِهِ إِنَّهُ حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِهِ عَلِيمٌ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَىٍ مَسْنُونٍ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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونَ وذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم إني سأخلق بشرًا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير ريح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 الرحيم به وأن عذابي هو العذاب الأليم وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع فليتوبوا الي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فاجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن انهم فقد ظن أنهم بشر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 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال الرسل من الملائكه لابراهيم بشرناك بالحق الذي لا نريه فيه فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون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 العليم به ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولقد اعطيناك الفاتحه التي هي سبع ايات وهي القران العظيم